أحد عشر استمع إلى الجمل ثم املأ الفراغات حسب المسموع كما في المثال الخميس الاثنين الثلاثاء الأربعاء الجمعة السبت الأحد أنا ذهبت إلى المسرح يوم الخميس لن نسافر إلى أنقرة يوم الاثنين. مريم ستقضي العطلة في بولو يوم الأحد نحن نذهب إلى السينما يوم السبت هما قادمان من أنقرة يوم الجمعة ستبدأ العطلة الصيفية يوم الأربعاء هل ستسافر بشرة وسلوى إلى أنطاليا يوم الثلاثاء؟